فعونَ عَ في الأوْضِ وَجعَلَ ل شعَ يَاسْتَوعِف قائِفَةَ مِهُم يُذَبح وَبَنهُم يُذَبّ عَبنَاهُم وَستَحين السَاءهُ إِهُ كانَانَ منِنَ المُفْسِد وَنُريدض أن معَ الذي نَستُْضعفُ في الأرضضِ وَنجعَلَهُم إَّكَ وََجَعللَم الْوَارقيين وَنُمَكَ لَِْي الْ الأوْرضِ وَنُرِي فِي الْعَعونَ وَهَا مََ وَجودَهُماَا مِنْهُ م كانَُوا يَحظَرُ وَحَينَا إلَ أُم مسانَانَأَْضَعَيْهِ فَإذاَا اختختِْ عَلَيْهِ فَالْقهِ ف اليَّ وَلَا تَخافِي وَلَا تَخْزَنِي إَِّ رُّهِ لَك وَجَعلُ مِنَ المُوسَلين لِتَقْتُلُوهُ وَالْفِرْعَوْنُ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ وَقَالَتِ امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ قُرَّةُ عَيْنٍ لِي وَلَكَ لَا تَقْتُلُوهُ عَسَى أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا عَسَى أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ أصبح فواد أم موسى فارغا إن كادت لتبديه به لولا أن على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لأختي قصي فبصرت فيه عن جنب وهم لا يشعرون وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أذلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون فرددناه إلى أمه كي تقر عيمها تَحْزَنَ تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون ولما بلغ أشهده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين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 114. قال رب إني ظلمت نفسي فغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم 115. قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين 116. فأصبح في المدينة خائفا يترقب 117. فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرقه قال له موسى إنك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 وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملايات مرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين ولما توجه تلقاء مدينة قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل ولما ورد ماء مدينة وجد عليه أمة من الناس يسقون وجد من دونهم مرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نصطي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير فجاءت وحداهما تمشي على استهياء قالت إن أبي يدعوك ليجزئك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوك من القوم قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين قال إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي على أن تأجرني ثمانية حججة فإن أتمنت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَيَّامَ الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ وَاللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ فَلَنَمَّقَضِ سَأَجَلٌ وَسَارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِن جَانِبِ الطُّورِ نَارًا آنَسَ مِن جَانِبِ الطُّورِ نَارًا قَالَ لَيَهْدِيَنَّ الْكُفَّ عَلِي آتِيكُم مِنَّا بِخَبَرٍ أَوْ جَدْوَةٍ مِنَّا بِالْعَلَقِ تَصْلُون فَلَمَّا تَهَاوَى مِن شَاطِئِ وَادِ الأَيْنِ فِي البُقْعَةِ مُبَارَكَةٍ مِنَ الشَّجَرَةِ أَن يَا مُوسَى أَن يَا مُوسَى إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ وَأَن ألقَعَصُوك فلما رآها تهتزك أنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين أسلق يدك في جيبك تخرج بيضاء غير سوء واغم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إن 124. قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون 125. وأخي نارون وأفصح مني لسانا فأرسله معي رد أن يصدقوني إني أخاف أن يكذبون قال سنشف عضبك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بِآيَاتِنَا أَنْتُم وَمَنِ اتَّبَعَكُمُ الْغَالِبُونَ فَلَمَّا جَاءَهُمْ مُوسَى آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُفْتَرًى قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُفْتَرً وَمَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا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 114. فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين 115. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى 116. أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل قل فاتوا بكتاب من عند الله وأهدا منهما أتبعه إن كنتم صادقين فإن لم يستجيغوا لك فاعلم أن ما يتبعون هواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. 119. ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون 110. الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون 111. وإذا نتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله تَوْنَا جَرَهُم موتَن بِمَن صَظَر وَيضْرعُونَ بِالحَسَنَةِ السَّةَ مَِّا وَوزَقَنهُم يوفِقُون وَإذا سَلعُ اللههُ رَضُوا عَن وَقالوا لنا أَعْمالُناَا وَلَكُمْ عْمالُكُمْ صَسلامُ عَلَيكُمْ لا نَبتَغِجَهِلين إِكَ لا تَديِيمَ نَّحْدَرَةَ وَل كِ اللهَّ هذمَ يشَ وَهُو عَلَوا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 فتلك مساكم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولين يتلو عليهم وَمَا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها. وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى فَلَا تَعْتَكِلُونَ أَفَمَن وَعَدْنَاهُ وَعْدًا حَسَنًا فَهُم لَّاقِيهِ كَمَن مَّاتَ اعْتِمَادًا عَلَى حَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ هو يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْمُحْضَرِينَ وَيَوْمَ النَّادِي فَاخُرُونَ أَيْنَ شُرَكَاؤُ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ قال الَّذِينَ حَطُّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ رَبَّنَا هَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَضَلُّونَا أَضَلُّونَا كَمَا ضَلَلْنَا تَبَرَّأْنَا إِلَيْكَ تَبَرَّأْنَا إِلَيْكَ مَا كَانُوا إِيَّانَا يَعْبُدُونَ وَقِيلَ ادْعُوا فُرَقاءَكُمْ فَدَعَوْهُ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَرَأُوا الْعَذَابَ لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يهتدون.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 177. سبحان الله وتعالى عما يشركون 178. وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلمون 179. وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون قُل رييتُم إِ جَعلى اللله عَلَكمُم ليلى صعمَدًا إلىى يَوِْ الْ القِياممةةِ مَن إلَهُ غَيرُ اللله يكمُم بضي إ فَلا تَسْمَعُون قُلَّ رَييتُ مِن جَعَى الله عَكُ إه وَسَرُمَدًا إلى يَوِ الْ القِييامةةِ مَنْ إلَهُ غَير الله يكمُم بِلَلٍ تَسكونَ فيِي هفَلا تُبَصرُون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 فعلموا أن الحق لله وظل عنهم ما كانوا يفترون إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكموز ما إنما فاتحه لتنوء بالعصبة وللقوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين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 114. وقد أهلك من قبله من القرون من هو أشجد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون 115. فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو عظيم وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَإِنَّ لَكُمْ ثَوَابَ اللَّهِ خَيْرٌ لِّمَن آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَلَا يُلَقَّوْنَ إِلَّا الصَّابِرُونَ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِن فِئَةٍ يَنصُرُونَهُ مِن دُونِ اللَّهِ فَمَا كَانَ لَهُ مِن فِئَةٍ له مِن دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يُفْلِحُ الكافرون تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا فِي الأرض ولا فسادا 117. والعاقبة للمتقين 118. من جاء بالحسنة فله خير منها 119. ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون 110. الذي فرض عليك القرآن لردك إلى معابة 111. قل ربي أعلم من جاء 126. وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين 127. ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك ودع إلى ربك على تكونن من المشركين 124. ولا تدعوا مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هارك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون